اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد <تصفيق> اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد <تصفيق> يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق فلا تمتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلبكم من نفس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 ومن يطع إلا نور اتناصر صور تلاقيك في رجل السنة اللي فاتت لا بداش رجل فعل شعبا بقى في ثواني السنة اللي فاتت عملت مصيبة وقعت وقعت يا ترى في محرم اللي فات عملت بالوة انت مش متصور دلوقتي ازاي هيعرض الكلامنا على ربنا ان ينصر الله في Yeah. ان رجل ذهب الى صاحب معرض سيارات Gracias. في نفسي كبر ابليس وتخيال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه يقولون هل لنا من الامر من هلنا هل Thank <laughs> you. right moment. تقعد نفسك تلومك بحر يعني انت لازم المتصارع دي لازم الحساره قدام الناس دي يا عم من نفسك عيالك اولى بالفلوس دي هو مش تعبك وشقالك وعارك ده برضه لهم حق فيه وهنا مش حنحسبهم يعني انت بتروح تشتغل وتجري وتخيب عن البيت وهما عليه صابرين. مش لهم حاجه الفلوس دي ازاي انت تعمل كده عايز حسره النفس لا تطابع نفسك ولا تسمع كلام الناس وان تطا اكثر من في الارض يقول لك زميلك اوعى تفتكر كلامي ده على اني بقول ضيع حياتك لا انت عيالك حبهم وظبطهم وبعد كده تصدق يسالونك ماذا ينفقون قل عندك مركون وخير خديهم للمستقبل ينفعوا ايادي بانا كلام فانا. لبان تجده بتغسر الباطل على الحق بتغسر ما يفنع على على ما يبقى لذلك اخوة بعد فهم النفس وكب مضى بين الوقت نستدرج سريعا لنقول ما هي مشاكل النفس? اول مشكلة مشاكل النفس ان السياه أو لله افهمها بلادي ربنا ان لما أقول لك أنت تنسى نفسك تنسى الله تنسى ان تنسى ان تنسى ان تنسى نفسك تنسى ان i to to już هي السبب هي سبب كل شرط ولكن دايما نفسك تتبرع وتبدا تجيب الاسباب كنت واقف مع ولدي في موقف يا ابني كذا ادي عشان كذا ودي عشان كذا ثم احنا نقدر نجيب لكل حاجه مبرر اعترف انك قلت اعترف يعني انت دلوقتي لو لي عملت كذا لك ودي عشان كذا ودي عشان كذا نقدر نخلق مبرر بكل تصاميم صح ولا فقلت يا النبي خليل الله صلى عليه يا حبيب الله صلى عليه صل صلى الله عليه وسلم مدفون هنا في التراب اتعبت زهقت من الدنيا واللي فيها خلاص من هموم الدنيا خلاص كرهت الهدف. ان يطلع على قلبك فيرى انك لا تريد من الدنيا والاخره الا هو. عيزي. ماذا تريد? ربنا. الذي يقرض الله رغضا حسنا. قال اشهدك يا رسول الله اني اقربت ربي حاجتي. وكان له حاجة به ست ملك نخلة تسبيتا من انفسي خرج ليقول الامراج اخرجي يا ام الدحاجة اخرجي الدحاجة فقد اقربت ربي حاجتي. ام ست طيبه كانت تضع أصبعها في فم الطفل تخرج الفا وتقول كخ كخ فان اباك قد باع حائطه لربه تنفض جيوب الأطفال ما قالتلوش خربت البيت ضيعت مستقبل العيله هنروح انا والعيال دول فين رغم منك لله ما حصلش الزرابي حالها من انفسك. يبقى لما لو واحد تصر على التغيير لازم تتخير. كفاية ايه ده بقى او كفاية كده غفلة? كفاية كده حياة لنفسك وليهواك? كفاية لانت فيه ايه? اتنين? تضيط عليك نفسك. وتطلب السعب. ثلاثة تشتري نفسك لتملكها كي تبيعها أربعة السبات على هذا القرار ما تأسف ها؟ متردد ملأنا ثقة في الله الإصرار على التغيير وأن تضيف نفسك عليك فتخرج منها تطلب السع وأن تشتري نفسك اشتري نفسك يا عبد أن تشتري نفسك ومن الناس من يشتري نفسه اتقاء مرضات رفع لتولك ثم تبيعها والثبات على هذا القرار يون تلو أو تلو ثم تأتي المرحله الخامسة أن تبسر الله على نفسك والاخره على سنواتك واتباع النبي صلى الله عليه وسلم على هواك صل عليه, عليه واتباع النبي صلى الله عليه وسلم صل عليه وسلم. صلى على هواك قال اسمه وما كان لاهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله و... و... ولا يرغبوا بانفسهم عن, عن نفسك الا ترغب بنفسك عن نفسك ما ينفعش ان سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم تتورم وتتسلى وتخمرنا وانت لسه رجلك سليمه يبقى كده بتضرب بنفسك عن نفسك ما ينفعش سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه حتى يظن انه قبر وانت لسه ماسجدتش السد الذي يعدل وقتك انا من كم سنة يا عم السن انت سألتك اطول سنة سجدتها في حياتك كانت قدينة كم ساعة؟ طيب من ايه بقى نعمل ساعة؟ وبعدين ساعتين وبعدين ثلاثة سجدة ده قولي اقول ايه؟ قول سبحان ربي عجزتني يعني اقول ايه؟ قول سبحان ربي ما تقولش حاجة ده ثم تأتينا الأخيرة التسليم والاستسلام سلامه الصدق والقن فلا وربك لا يؤمنون حتى تحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت وَيُسَلِّمُ وَتَسْلِمُهَا وَيُسَلِّمُهُ تَسْلِمُهَا <تصفيق> <تصفيق> في أنفسي محارجة لما تسيب الدنيا وتكمل على العبادة وتتعب في العبادة وتبيع وتشتري نفسك وتبيع نفسك لله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وتبيع نفسك لله وتبقى رجل رباني ما دَمْ سُبْعَلْمُهَا لا يجدوا في أنفسي محارجة ما يبقاش في حرج في نفسه. <تصفيق> <تصفيق> انا سيدنا كعب بن مالك لما جاله ملك غسان ارسل له خطاب انحب بنا نواسك. <تصفيق> حرق الخطاب. عشان ما يبقاش في نفسه حضارة. اروح ولما اروح نسي الموضوع. بص بص بص بخلاف ما هو. ان فلان كان معاه. في الدراسة أو فلان كان جاره في العرض فلان بقى عنده لراتي 20-30 فدان وهو ما حدوز يقول انا لو بشتغل للدنيا كنت عملت زايته بس انا انا شاري ربنا ده هو نفسه حارت. لا اوعى خليك راضي ربنا اذنكي ست رضا ربنا خسرين واللي خسر رضا ربنا كسبه ولا حاجه ولا حاجه لذلك ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيتوه ويسلموا تسليما ثم الاخيره تحت الصبر قال الله للنبي محمد واصبر نفسك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا عيناك عنهم تريد سينة حياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره أمر مكتبه اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من اهله وعاقبتنا بقضيه جميله اخوتي بقي على شعبان ايام ايام قليله وستعرض صحيفتك على الله ولا تظنن ان نفسك ستنصلح في ليله وانما تحتاج الى صبر صبر طويل وصبر جميل جاهلها وراكبها والح عليها واستمر في التضييق على نفسك لكي يرضى عنك رسول اخوتي في الله لعلنا قد وصفنا شيئا من العلاج خذ به الليله ولا تسوغ ولا تؤجل اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل التفرق بعده معصوما ما <نصفح> <نصفح> <نصفح> <نصفح> تجعل <التجأت> فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا ولا محروما ربنا المسيحين منا لكم ولا <تعطفح> تفرس في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين ونضيت عنا أجمعين وكتبت لنا جد أفرعين يعني واحدة واحدة ما فيش